بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية قد أتاك حديث القيامة تغشى كل شيء بالأهوال وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة عاملة ناصبة قال عطاء عن ابن عباس يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلاله يدخلون النار يوم القيامة ومعنى النصب الدأب في العمل بالتعب وقال عكرمه والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار وقال الحسن لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار تصلى ناراً حامية قال ابن عباس قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها ورداً عطاشا. قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت هذا شرابهم ثم ذكر طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع قال مجاهد هو نبت ذو شوك لاطئ بالارض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريع وهو أخبث طعام وأبشعه قال ابن زيد أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآخرة شوك من نار لا يسمن ولا يغني من جوع ثم وصف أهل الجنة فقال وجوه يومئذ ناعمه قال مقاتل في نعمة وكرامة لسعيها راضية لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها لاغية لغوا وباطلا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعة واكواب موضوعه عندهم ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ونمارق وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض واحدتها نمرقة بضم النون وزرابي يعني البسط العريضة مبثوثة مبسوطة وقيل متفرقة في المجالس أفلا ينبع إلى الإبل كيف خلقت قال أهل التفسير لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكانت الإبل أعظم عيش العرب لهم فيها منافع كثيرة فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت عن الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عمد وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبت على وجه الأرض مرساه لا تزول وإلى الأرض كيف سطحت كيف سطحت بسطت قال عطاء عن ابن عباس هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيري؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان نسختها آية القتال إلا من تولى وكفر إلا من تولى استثناء منقطع عما قبله معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو أن يدخله النار وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر إن إلينا رجوعهم بعد الموت. يقال آب يأوب أو وإيابا. ثم إن علينا حسابهم. يعني جزائهم بعد المرجع إلى الله عز وجل.